إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إضاء الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله نلتقي مرة أخرى على موائد العلم النافع والعمل الصالح في الجزء الثاني من محاضرة علم العراض هذه المحاضرة التي نحن نلقيها الآن لمجموعة من الأخوات الفاضلات المؤمنات ونحسبهن كذلك والتي نريد, نريد تأهيلهن كمعالجات من النساء سائلين الله عز وجل أن ينفع بهن البلاد والأجساد والعباد كنا يعني قد تطرقنا في المرة السابقة في المحاضرة الجزء الأول من المحاضرة إلى علم الأعراض وقلنا أن لكل مرض روحاني عارض يختص به ولو عارض على أقل تقدير ربما يكون أكثر من عارض نستطيع من خلاله أن نحكم على الإصابة هي قريب هي أصابة مس سحر عين الحسد حسد وقد وضعنا كل السمع إلى المحاضرة وقد طلبنا من الأخوات أن يقومنا ببعض أو تشكيل استفسارات والسؤال عما استشكيل عندهم في المحاضرة الأولى طبعا نحن لا نريد أن نقيم من الآن لأن الآن زلنا في بداية الطريق وكما يعلم الجميع أن المجموعة يعني فيها طالبات علم يعني على جانب متقدم وفيه المتوسط وفيه مبتدئ فأنا نريد التقييم الآن ولكن نطمع أن تكون الأسئلة أكثر موضوعية وأكثر عمق ولا أن نسأل في السطحيات الأمور السطحية هذه قد أشبعناها خبزا وعجنا من راجع مقالاتنا ومحاضراتنا كذا هذا يكون قد خرج بنتيجة أو بحصيلة لا يستطيع من خلالها تدب بعض الأمور فنتمنى في قادم الأيام أن تكون الأسئلة أكثر عمق وأكثر موضوعية وأن نبتعد عن القشور وعن السطحية الكل تفاعل الكل شارك الكل سأل واجبنا والشكر موصول لكل من تفاعل معنا ومع ما طلبناه من الأخوات حول موضوع المحاضرة علم الأعراض والتي عليها يبنى أساس الرقية إن الرقية تبنى على علم الأعراض أنت إذا أردت أن تدخل هي فيها الرقية العامة وفيها الرقية خاصة الرقية العامة هذا شيء ممكن تقرأي إنسان يعني ما يشترض ما تخص لحالته مجرد ما يقول لك أنا مريض أنا تعبان على طول تقرأ القرآن ولكن الأخوات أو الرقاء منهم البحاث منهم المهتمين منهم الدارسين منهم من هم دراسات وأبحاث وهذا ما نطمع أن يكون إن شاء الله من الأخوات الفاضلات في قدم الأيام أن يكون لهن دراسات وأبحاث حول بعض المواضيع. ملخص المحاضرة السابقة هو أن هناك عارض أو هناك عارض على الأقل في كل مرض هناك عارض على الأقل في كل مرض موجود نستطيع من خلاله الحكم على المرض هو سحر أو مس أو عين أو أو أو. وتكلمنا عن اعراض قلنا الصداع الكامل في الرأس هذا يعتبر عارض سحر الصداع المتنقل يعتبر عارض عين او حسد وقلنا عن تساقط الشعر وقلنا هو هو عارض من من يعني من اعراض تاخر الزواج واتتنا اسئله كثيره فيها طلب تفصيل اتتنا أسئلة فيها طلب تفصيل حول هذا الأمر نحن نقول ونجدد أننا في علم الرقاة ليست هناك وحد، إلا لا نستطيع أن نضع قواعد ثابتة، ولكن هذه القواعد ثبتها ما قد تختلف مع اختلاف المعطيات، مع اختلاف المعطيات القادمة. نحن الآن في دراسة، في بحث، في تعمق، فدائما تأتينا المستجدات، هذه المستجدات على ضوئها بعد تتبع واستقراء الحالات على ضوء هذه المستجدات إما أن نضيف وإما أن نعد، إما أن نضيف. وإما أن نعدل فدائما إذا وجدتم عندنا قول خوذوا بالجديد في المسألة إذا وجدتم, إذا وجدتم قولان خوذوا بالجديد دائما خذوا بالقول الجديد لا القول القديم وهذا تستطيعون إن شاء الله معرفته عبر تاريخ المحاضرة أو تاريخ المقال نعود الآن ونتكلم أو نكمل ما كنا قد بدأناه الآن عندنا عارض اخر وهو عارض مهم جدا هو عارض التفاؤل عندنا برنامج العين العين من الشيطان آسف التفاؤل من الشيطان بنص الحديث فما دام من الشيطان إذا هناك من حرك للشيطان أو أعطاه أرض خصبه لكي يتحرك فيها أو يتسلط بها عليه إذا أتت العين واخترقت الجسد تلقفها الشيطان ولكن موضوع الوسوسة والأرض الخصبة لا تأتي هكذا يعني ممكن أنا توقعت أن يجيني سؤال يقول لي يا شيخ بهي هل كل محسود يوسوس له يعني هل القرينة يتسلط على كل محسود يوسوسة هل كل قرينة تصلب على على صاحب العين يوسوسة يعني نحن وقفنا على معيون ما عندش وسوسة ووقفنا على محسود ما عندش وسوسة طيب كيف تقول أن القرين يتسلط وهيجد أرخص نقول في المسألة تفصيل وليس على إطلاقه النفس والقرين في تداخل شديد بينه يعني حتى نبرة الصوت بتاع القرين إذا أراد أن يوسوس في صدور الناس أتاك بصوت داخل يشبه صوتك يعني صوت النفس هذه النبرة هي التي يوسوس بها حتى يمعن في الوسوسه وحتى يمعن في التسلق ما ياتيك بصوت غريب ولا لا ياتيك بوسوسه نفسيه يعني تشعر لا تكاد تجد فرق تجد فرقا بين وسوسه نفسك اذا حدثت نفسك بشيء وبين وسوسه الطريق طيب الحسد اذا دخل الجسد العين اذا دخلت الجسد كيف يأتي القرين وكيف يتسلق القرين وكيف يجد أرض خصبة الإنسان اللي عنده وسوسة في أصله في أصله عنده مشاكل مع الطالبين في أصله عنده مشاكل مع الطالبين يعني ممكن عاش في بيئة سيئة تعرض لصدمات نفسية إذا الوسوسة النفس موجودة قائمة يعني إنسان بطبيعته موسوس شكاك متردد حتى قبل الإصابة فإذا دخلت الإصابة أحيت القرين فتدخل القرين بناء على صدمة أو بيئة أو شيء حدث يعني. فالإنسان لما يتربى تربية خطأ أو يتعرض لصدمات أو يتعرض لبيئة أو يتعرض لقهر لكبت يتعرض لحرمان الانسان المحروم المكبوت فاقد الشيء فاقد الأمان فاقد الأمن وهو حكمه مستقر تجد دائما يوسوس يوسوس دائما خائف غير مستقر فالوسوسة هنا ليست من القارين وتداعي الآن هي وسوسة نفس ولكن بعدين عندما ترعرعت هذه الوسوسة في النفس وأصبحت لصيقة به هي لم تكن واضحة ولم تكن ملفتة ولكن عندما أصيب بالعين وعندما أصيب بالحسد أصبحت أكثر وضوحا وأصبحت أكثر لمعانا هذا علم يتعلق بواسوسة القريب التفاؤل يأتي مع العين والتفاؤل من الشيطان وهذا من نص الحديث رسول الله عليه الصلاة والسلام والمثلة من ناحية فقهية أو من ناحية شرح الحديث اختلف فيها العين. هل هو تفاؤل من الشيطان من حقيقة ولا مش من حقيقة هل التفاؤل من الشيطان في الصلاة فقط ام في الصلاة وخارجها ولكن نحن اللي همنا الآن أن كل من أتى بطاعة وتثاؤب اذا هنا عند لفته لفت الشيطان الشيطان إذا تدخل بالتثاؤب قد يكون هو القرين وقد يكون غير ولكن لفظ التثاؤب هي من الشيطان والذي يؤكد ذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يرى أنه تثاؤب قط ولم يرى أنه تمغض يعني نحن نقول أن هذا عند ذل أن الأمر ضحي من الشيطان وأنه أمر ضحك من الشيطان إذن العين تعطينا بقرينة التفاؤ والتفاؤ في قد يأتي في الصلاة وقد يأتي في غير الصلاة لو آتانا في الصلاة هذا أمر بروح لأن أي إنسان قد يتفاعد من الصلاة وهذا الأصل في الحديث ولكن من ناحية من ناحية الرقية من ناحية الأمراض الرحانية أن التفائب خارج الصلاة له أمر آخر وله إشكال آخر وله تفصيل آخر وهو أن هذا المصاب بالعين إذا تفائبه إذا هذه العين صاحبها شيطان هذه العين صاحبها شيطان فتجد الإسلام المتفائب يتفائب عندما يأتي بطاعة وتجد عنده أحيانا أو عادة النبض المتنقل. وتجد المتثائب هذا عادة أو احيانا يكون تثاؤبه بدموع يكون تثاؤبه بدموع إذا هناك التثاؤب الجاف وهناك التثاؤب بدموع طيب إيش الفرق؟ الفرق ضيناه ولازمنا نبين الآن أن من تثاؤب بدموع فهو أحد شخصي إذا تثاؤبت الإنسان أمامك تثاؤب فلو تسأل إذا دائم التثاؤب ولا لا هل تتثاؤب مع الطاعات ولم غير الطاعات لأن ممكن يأتي من قلة الراحة قلة النوم شوي كسل يتثاؤب هذا أمر طبيعي ولكن يخرج عن الأمر الطبيعي بإصابة عين إذا, تكثر، إذا تكرر التثاؤب اولا ثم إذا أتت الطاعة فأخرجت هذا التثاؤب والتثاؤب تعريفه اصطلاحا في علم الرقب أنه تهيج للعين إذا تهيجت العين تثاؤب إذا تهيجت العين تثائب الإنسان إذا تهيجت فيه العين تثائب فعندما يأتي بالطاع يسمع قرآن أو يصلي أو يقرأ عليه فتثائب هذا على أن العين بدأ التهيج. التهيج والتهيج يتوقف على قوة العين من عدمه مثلا في بعض الناس لما تجي تقرأ عليهم وترقيهم تجدوا أنه لا يكمل التثائب إنما يأتي بنصفه أو يأتي أو يحاول يفتح ف ولكن لا يكمل التفاعل مع الرقية يكمل هذا يدل على أنه وصل إلى مرحلة أننا استطعنا أن نتحكم في كمية العين الموجودة واستطعنا تهيج العين واستطعنا أن نخرج أن نخرج يعني استطططعنا احتواء العين وصلطعنا تهيجها بالكامل إذا أتى كامل التفاعل معنا استطعنا أن نهيج كامل العين فالآن التثاؤب كما قلنا إما أنه يأتي بدموع وأما أنه جاف إذا أتى بدموع فهذا يعني أنك أنت إما أنك ترمي نفسك بعين يعني تأتي بعمل أو بتصرف أو بقول يعجبك وتنسى ان تبرك لأن الإنسان قد يعين نفسه لا نقول يحسد نفسه مش حد يحسد نفسه ولكن قد نرمي نفسك بعين وهذا واقع مشاهد وهذه مشكلة كبيرة يعتبر من أخطر أنواع العين إصابة كما سئت البيان وأقوها والشفاء منه يعني يعتبر صعب إلا يتغمدك الله برحمته من تفاءذ بدموع فأنت أحد شخصي إما أنك أنت ترمي نفسك بعيد أو أنك تستدي مدح الناس وتنعم يعني لما حاضرتك تجلسي في مكان عند أهلك أو أهلك نساء في مناسبة وكذا وتخرجين ما عندك من أمور وبضحنا وجينا وشرينا وبعنا ومعرف إيش وتتكلمين عن زوجك وتتكلمين عن نفسك وتتكلمين وتتصنع اللبس الجيدة وتتصنع وتتكلمين عن أمور البيت وأنا سويت وأنا فعلت وتدبرت أمر هذا إن كان في كلامك هذا أنك نية في داخلك أنك تطلبين المدح حتى يثني عليك الناس وحتى يقولوا عليك ما شاء الله مش هيقولوا ما شاء الله هذه هاي إنسانة فاضلة ولا إنسانة قوية ولا إنسانة نظيفة ولا إنسانة ذكية في الدراسة في العمل في البيت في كل مكان إذا فعلت هذا الأرض فأنت الآن ضربت دفعات جسدك ضرب دفاعات جسدك لأنك استدعيت المدعي وهذا نوع من العجب والعجب مذموم فضرب دفاعات الجسد ستتجي إليك سهام العين عين الودود وعين الحسود وعين الحقود وكل من في الغرفة جالس معك في نسبة إذا رماك بعين سواء كان معيون ولا مش معيون استقر في جسدك فتجد الانسان دائما يقول انا معيون طيب نجد عنده اعراض عين كامله ثم اذا رقيناها ارتاح بعد يومين يقول لي انا انتكست انتكست انت بسبب نفسك اما انك أنت تفعل اشياء ولا تبرك او انك عندك العجب بعملك او انك تستدل العين على التفصيل الذي ذكرناه الان اذا هذا التفاؤل المصحوب بدون هذا التفاؤل المصحوب الدموة. المشكلة الآن أن صعب التخلص من العجب صعب التخلص من استدعاء المدح فهذا يحتاج منا إلى تربية يحتاج منا أن نربي النفس من جديد لا سيما نستقصل في نفسه العجب وحب المدح من هو صغير أو من هي صغيرة تحب من يثني عليها وتحب تفرض مظهر لائق وهي أحسن في خواتها هي أحسن واحدة في جيرانها، هي أحسن واحدة في صحباتها، وتتصدر المجالس وإذا طرحوا موضوع دائما هي المتكلمة، وهي الفاهمة، وهي اللي عندها اللغة، وهي اللي عندها الإيمان، وهي اللي عندها التقوى، وهي القارئة، هذه هي إذا،, إذا إذا تربت معنا هذا الأمر وتشعف في صدورنا، فيحتاج أن يتغمدنا الله برحمته حتى نتغير، وإن لم تغير فستكون مريض العمق، لم تمتنع عن استدعاء المدح والعجب وأن دائما تتبرأ من حولك وقوتك إلى حول الله عز وجل وقوتي وأن تحس نفسك أنك أنت إنسان بسيط ومتواضع ومجدع لأن صراحة المشكلة في النساء يعني عظيمة وحتى الرجال أصيبوا بهذا المرض دائما يبي أظهر بما هو بطل وهذه مشكلة أنت لا تستدعي العيد فعليك تبرك وعليك أن تستدعي متحن الناس حتى تتخلص من ظاهرة التفاؤل. فمهما رقيت نفسك، هترقي نفسك ثلاثة أيام، أربعة أيام، أسبوع. تشعر بانتكاسة، براحة ثم تنتكس. تشعر براحة ثم تنتكس. ومن ضمن أو من أهم الأسباب التي تجعل العين مصوبة بتفاؤل، مصوبة بدموع هي أن تكون العين في أصلها قديمة. يعني من وانت صغير من العين والانسان طبعا هو صغير لما يحص العين انت يعني لا هي أمك أم سلمة ولا أبوك عبد الرحمن بن عوف هؤلاء يعني آبائنا واجدادنا غفر الله لميتهم وحافظ حيهم ما عندهم مش عالسنة ما لا يلقوا في أولاد ولا ينتبهوا القرآن ولا ينتبهوا للسنة في مجال رؤية الأولاد فتصاب بالعين من وانت صغير وتطلع معاك العين تشبك فاذا وصلت الى مرحله كبيره كل العين قديمه العين القديمه معناها متشعبه متجذره يعني اصبحت عين اصيله فالامر يحتاج الى وقفه مع النفس حتى نتخلص من هذا الامر هذا في مجال العين اذن التثاؤب اما ان يكون تثاؤب جاف واما ان يكون تثاؤب مصحوب بدموع وتكلمنا على الأخلاط التي قد تكونها العين وكونها الحسد وتكلمنا على الأخلاط اللي تكونها السحر وقلنا العامل المشترك أو الله علمنا تكلمنا ولا لا ولكن نقول أن العامل المشترك إنهما غثيان السحر قد يعطيني غثيان والعين والحسد قد يعطيني غثيان إذا الغثيان ليس قرين السحر كما يظن البعض لأن العين والحسد أيضا قد يعياني غثيان ومشعوب بطيء واضح الكلام. فالآن طيب التفريق لما بفرق بين غثيان السحر وغثيان العلم نرجع إلى الأصول الرئيسية اللي اتفقنا عليها. الصداع ثابت ولا مش ثابت والصداع متنقل ولا مش متنقل. الحرارة وين الثقل على الأكتاف الشد في الرقبة وهذه الامور كلها نستطيع ان ضاب في وقت فاضل وضع جدول جيد يحتاج لبعض التعديل ولكن يا التعاون في ورشة عمل كه تضعنا جدول باسم المجموعة فيها العارض وكيف نعرف العارض العارض الرئيسي ونوع المرض يعني هذا يكون مثلا اثنين ثلاثة من الأخوات الفضلية وكل المجموعة شارك في الأمر فعندنا نهي إذا نحن نرجع إلى الأصول إذا اختلفنا في الفروع نرجع إلى الأصول طبعا لكل الأخلاق سحر أو العين حسد لها هالة هذه الهالة والأبخر هي التي تصاعد إلى واضح ولكن أبخر في السحر تذهب من أسفل إلى أعلى هذا عيش جناحنا الصدق واضح كلام أما أبخرة الحسد والعين فهي تتراص تتراص وتنزل إلى منطقة العانة إذا غير إصابة البطن فالمحسود بعد مرور مدة والمعيون بعد مرور مدة سواء كان رجل أو مرأة المرأة حتى فيها مشاكل في الرحم والرجل حيجي يبغى مشاكل في في في ال في الأعضاء التناسلية من ضمنها سرعة القذف أو فقدان اللذة أو, أو, أو من هذه الأمور هذا عبارة عن ترصبات كثيرة جدا كانت في المعدة أخلاء سحر أخلاء حسب كانت في المعدة إذا ثقلت وزادت الأمور عن حدها يفق خلاص هي خشفي قنول جذبية قانون جذبية قانون هيأخذ الأخلاء هذين إلى منزله منطقة الرحم ونزل في منطقة العانة فيكون عندنا مشاكل في الرحم ومشاكل في منطقة الحزام عند الرجل فيظن الإنسان أنه مسحور هو مش مسحور هي أصلا أخلاق ابتتان كانت في المعدة ولكن عندما كثرت هبطت وأصدعت في هذه المنطقة كذلك السحر السحر قد يسحب يعني خادم السحر قادر على سحب السحر من مكان إلى مكان فإذا وحدة من مثلا شربت سحر أو أكلت سحر فاذا دخل الخادم وتم الولوج الجسد يسحب السحر من منطقه المعده ضحى منطقه الحزام منطقه الحزام اقرب لعجله الجذر وهي التي تتحكم بالعجلات كلها والشيء الاخر اقرب الى حيث دم الدوره وحيث النجاسات وحيث الامور هذه وفي نفس الوقت بعيد المنال لا يستطيع أو حتى إذا استفرق أكثر من مرة المصاب لا يخرج السحر يعني تمت إزاحة من البطن إلى الرحم. وقلنا عند القراءة تنتفخ البطن، عند القراءة الرحم تنتفخ البطن. إذا إذا انتفخت البطن عند القراءة على الرحم أو على العانة نفهم منه أن أصل السحر في المعدة وليس في الرحم، وأننا قد أزيح من المعدة إلى الرحم لأسباب تتعلق بأليد السحر، لأسباب تتعلق ألي للسحر هذا في مجال العرب تتدخل العرب العين مهيجة للسحر العين مهيجة للسحر الحسد مهيج للسحر يعني بعض الناس لجده مصحوه أموره ماشية كويس يعني ما عندش أعرار وفجأة ما ينت... يعني وفجأة ينتكس هذا قد يكون قد أصيب بعيد فنحن عندنا القد يكون عندنا أعراض، مو كل إنسان أصيب بعين وحسب. فإذا اجتمعت هذه الأمور في الجسد، كيف نتعامل مع الأعراض؟ نحن مش لأن نتعامل مع ال، نتعامل مع الأعراض ح، هن هتكون في أعراض موجودة وعراض مخفية. نحن نحاول بقدر الإمكان نثبت الاشتباه، لأن لا تشابهت هذا تشابهت تشابه هذا الأعراض عرفنا. للإنسان المصاب أكثر حاجة. لكن الدارج والعام كما سنرى إن شاء الله بإذن الله بعد ما نكمله برنامج علم الأعراض سنأتي ببعض الاختبارات البسيطة من الناس ووجهون بعض الأسئلة تتعود وطلبوا مننا التشخيص. سنتوجه إن شاء الله إلى الخوات الفاضلات ونعطيهن مثلا فقرة معينة وتحاول أنها تتفق الاشتباك. هذا كنوع من الاختبار لما تم دراسته. فنحن نشوفه. أحيانا جينا عرض واضح. الصداع مش ثابت مش, مش في كامل الرأس متنقل وا وا وا وا ولكن خلوك معايا في نقطة انتبهوا لها نحن قلنا ان الصداع في كامل الرأس يعني سحر متفقين ولكن اذا انتهى السحر من المعدة ما عاش فيه صداع في كامل الرأس ولكن إذا كان هناك صدح متنقل معناها فيه عين أو فيه حسد. ب هل معناه الآن مش مصحور الجواب لا قد يكون مصحور سحر المعدة ته ولكن هناك أصحار أخرى تحاك لهذا المصاب إما مشوش أو مدفوع أو المهم المعدة لا المهم أن المعدة لا وأن هذه الأصحار وآلتها أنها هي نعم تغذي المعدة ولكن مش بالصورة الأولى تغدي المعدة ولكن من الصورة الأولى فطقت أعراض العين والحسب للعراض والسحالي لأننا الآن فقدنا قارنة رئيسية في معرفة الشخص صلى الله عليه وسلم وهو الصداع الدائم أو الصداع في كاملة الرأس فمشكل واحد أفضل ها؟ لأن علم العراض والتشخيص هو فن من الأخير يعني لا يعني تلت... لا تل لما يقوله عوي وكسير وثلاث مفريخين هذا أصبح علم انتبهوا مش كل واحد ما عنده السذع ما نعرف قد يكون مصحو وسحر المعدن انتهى فنبحث القرائن الأخرى نبحث القرائن الأخرى القرائن التي قد تكون القرائن الرئيسية وقد تكون قرائن فرعية فلما جيني حد يقول عندي صداع متنقل وعندي ضيق في الصدر وعندي حرارة وعندي كذا أنت لما تحس أن فيه الأعراض يعني أصبح فيها تشابه وتداخل الحاله ما عرفتش كيف نتعامل معها نأخذ بأظهر الأعراض أكبر كمية من الأعراض متشابهة تعطيني مرض معين نخذها لو أدنا اعراض عين خلاص أنت من حالتك يا سحر ما في جزء أنك تقول أو تجملاً قلنا أنت م... أنت معرض لأكثر من إصابة احتمالنا عندك أكثر من إصابة بس الظاهر إلى الآن عندي إنك إن... إنك أنت عندك إصابة عين لأن أكثر أعراض العين واضحة وظهر الآن واضح كلام فالعلاج هنبدأ نحن بعلاج العين نبدأ بعلاج العين إذا كان أنت إذا ك... إذا قررت إن المرأة هذه عندها عين بنسبة مثلاً سبعين في المية وإنه ثلاثين في المية عندها سحر معناها تبدي بداية مشتركة أحيانا احنا العين لا نعطيها خلطات استفراء الحسد عادة لا نطيع خلطات استفراء السحر ربما هو اللي يحتاج خلطات استفراء طبعا في علم اللمسة الشفائية بفضل الله بفضل الله بفضل الله استغنينا عن موضوع الخلطات أصبحت باللمسة نستطيع بإذن الله رب العالمين سحب السحر وفك بدون لا قي ولا ولا, ولا شيء هذا طبعا علم متطور إن شاء الله نحاول أن نسلط عليه الضوء فمن استساغه ندرسوه مع بعضنا واللي شافته حالة تستطيع لا بأس نلتقي فكرة عليه خلاص فالآن قد نعطيه علاج مشترك وحسيت إن عند الأغلبية عين حسيت ان عند المرأة هذه الأغلبية حسد ولكن هناك جزئية في نفسك ان احتمال يكون صحيح لا بأس أنا أعطيها جس... نعطيها علاج استفراغ لحل هذا الاشكل يعني في الحالتين في صالحك لأن الاستفراغ بفضل الله هي عبارة عن مواد إن لم تنفع لا تضر. وتحسين البيت إن لم ينفع لا يضر. يعني أن تعطي شخص خالطة للاستفراغ هذا أمر راهو ينفع ما يضرش سواء استفاد منها أو لا استفادش منها أنت في الحالتين درتي اللي عليك فنأخذ باغلبيه الأعراض التي تحكي لنا عن مرض معين العراض الظهرة هذه اللي نحن نتم بها ونحكم على أساسها حكم ما بي. حسيت أن الأمر مش مفهوم الأمر الآخر دائما دائما دائما ركزا على الأعراض الجسدية وليست السلوكية لأن السلوكية فيها تشابه كبير أقول لك أنا دائما أنا وزوجي في مشاكل ما قدمت لي حل؟ لأن الحسد يديرها والعين يديرها والسحر يفعلها والمس يفعلها هذه مشعارة إنه واحد يقول لك هذا مشاكل يعني من الغضاء ان الإنسان يقول لك عندي مشاكل مع ذو يقول لك أنه عندك سحر تفريق أبدا حتى العاشق يفعلها اذا نحن الرقص ليس على الأعراض السلوكية فقط الاعراض السلوكية مهمة ولكن مهمة كداعمة للأعراض الجسدية إذا أتتنا العراض الجسدية على أساسها نقية لأن العراض الجسدية أكثر دقة كيف معرفنا؟ إن لكل عارض قليلة رئيسية فأنا لماذا نمشي العراض السلوكية التي قد تتشابه فيها الأمور؟ أنا متعطل عن الزواج يا شيخ أشيخ لماذا متعطل عن الزواج؟ هل أنت مثلا غضب من الله نزل عليك؟ هل أنت مسحورة؟ هل عندك عشق؟ هل عندك عين؟ فأنت محسودة وهذه كلهن فكرة أنني متعطلة على الزواج بالنسبة والكان ولكن ما ملاش أي قيمة أنا عندي تفريق ما ملاش أي قيمة في ناس تكتب أنت طبعا هتتعرض للأمر الله إن شاء الله بإذن الله رب العالمين طعم تقلص الدورة وتأخذها ما يفيد أنك أنت أتمنتنا الدورة وتبنى إن شاء الله في حياتك العملية مع المرضى حاجيك صحيفة فيها ما يقل عن 25-30 سطر مكتوب تصل عند خمسين سطر كل هذه السطور ما لهاش أي قيمة ممكن تجح أسف الأثناع ووحدة تكتب لك سطر واحد تستفيد منه إذا الأعراض اللي ركزوا عليها الأعراض الجسدية وليست الأعراض السلوكية في مجال هذا الأمر ف هذا فيما يتعلق بعلم الأعراض وكيف نتعرف على الأعراض لاستعجال مقبرة أنا لا تستعجل في التشخيص أنا مهلك أسمعي واستفسري لأنك أنت عندك شيء عندك عرض لو عرضتين على طول دائما السؤال طيب روال المريضة دائما التثبه طيب حتى وإن كان أنت خلاص حسن نفسك أنك تعرضت المرض لا لا لا لا بأس أني نسأل مرة واثنين ونحاول نجيب السؤال بشكل أو بشكل آخر تاريخ الحالة المرضية ما ليش حالة الأخوات بتاع المصافة وتهتمش بمصابة بس أسر على عائلتها على أخواتها على أخوتها تاريخ المرضي عندها تصفيح ما عنداش تصفيح هذه كل الأمور تبين لك بعدين انت وين حاطها قدمك بالضبط هذا فيما يتعلق بعلم الأعراض بعدين إن شاء الله في علم الأمراض حكوه فيه نوع برضو أو يعني هو متداخل العراض مع الأمراض متدخلة لكن إن شاء الله علم العرب مش هنهن له حيستمر معنا بإذن الله رب العالمين حتى لو دخلنا في علم الامراض بإذن الله رب العالمين سنتطرنا بين الفينة والأخرى إلى علم العرب الأسئلة اللي جتني طبعا أعتقد اني جاوبت عليها فإذا كان الآن فيه أي سؤال فيما قلت هنا في, في محاضرة أظاهر اي أي فاضله فاضلة انتفكتها بش نجاوض عليه ولو ما فيش نصل الله هنا يوفق لان كان ديجة فضل نعود بالإجابة على الأسئلة فاضلة تسأل هل الحاصلات لا تظهر في الكلى أو الحالب أو المرارة علاقة بالإصابة الروحية أو الروحية أو الروحانية وهل يمكن التخلص منها بالرقية الشرعية ولمس الشفائية. طبعا هذا الموضوع يتعلق بأصل الإصابة هل هي أصل روحاني ولا أصل عضوي إذا كان عضوي العضو له العضو، ولكن لا بأس بالرقية. حتى في العضوي لا بأس بالرقية وقد نفع الله بالرقية في بعض الأمراض العضوية، ولكن ليس دائما مشكّل في المرض الروحاني. يعني مرض الروحاني لا يستطيع المرض العلاج العضوي أن يعالجه. ولكن العزل العضوي يمكن للرقية الرحانية تعالج أحيانا أو بعض هذه الأمور فتستطيع أنك تدي له تجربة معينة نحن عرفنا الآن تعلمنا حتى لما تشبك عندك الأعراض وما عرفت وما فهمتي دائما عرفت دائما اعتمدي على التنفس التقريلي وهي قاعدة في حياتك أنا ما عرفتك ش أنت عندك أو ما عرفتك ش أنت عندك مش عارف الصداع ثابت مرة مش ثابت كذا وانتبهي راه الله المرضى أحيانا يعطوك أعراض يخفون أعراض الأعراض المهمة غادي يخفون حال ما كنت شنو بطلعي من المستخبي قال المصري فحندك الآن يجب أن تعفل لو تشكل الأمر عليك إن البقرة تشابه علينا على طول معنا نمشي التنفيذ التفريغي والتنفيذ التفريغي هو لي حيطلع لي الغثيان وطلع لي الصداع وطلع لي التثاؤب يطلع لي الحرارة طلع لي كل شيء فإذا تشكل الأمر لا تفتش على طول إذا تفضل هذا رابط أو تفضلي ماسي أمامي التنفس التفريغي وعايده المستجدات سنحكم على حالتك كذلك حتى بعدين لما أنت نعضيك موضوع حالة معينة ما تفتش لو عرفتي الحمد لله ما عرفتش على طول إذا تقول هذا التنفس تفريغي هو اللي سيبيني السؤال الآخر تفتعوا بالدموع هي في العبادات أو خرجت ذلك نفس الأمر طبعاً نحن كما قلنا إذا أتت الطاعة وتثأبنا بدموع منا الأمر في عين السؤال لأخي شيخنا طابت منا نصيحة لنا تتسلح بها من أرادت أن تكون معالج طلبت منا نصيحة طبعا أنا أقول لك الحاجة أنا صراحة سأباهي بكم أنا قلت لك هذه أول دورة علمية نقيمة وكانت النساء وانا مش ندم عليها بالعكس انا مبسوط وفرحان انها كانت في النساء اللي شح النساء ولان النساء مخذانش حقهم من العلم والتعلم والتعليم هلا في مجال العلاجات والرقع والتمر انما كان نصيب الاسد من للرجال حتى النساء المجدات الان في الساحة قاموا تم بالطب الشعبي اما علاج الامراض الضرحانية من سحر ومس ووا ووا فهذا امر غير موجود فانا ساباهي يعني مش اباهي يعني هي هي يعني أنا يعني لو إن خرجت حتى واحدة منكن على علم وعلى فهم وعلى أصول حنكون فعلًا مبسوط وفرحان حنحس نفسينا قدمت شيء وحتكون إن شاء الله بالنسبة لنا والها والولكن جميعًا صدق تنتفعون بها إن شاء الله عنا بها حتى بعد الممات فأنا طو الثبات الصبر العزيمة حيا الرغبة لأن الشيطان لن يقدم هذه الأمور على طبق من سيحاول تعطيلك إما بالملل بالكلل يشغلك يدلك أي شيء ما هم مش حيسيبك إنك تستمر فمن أرادت الوصول إلى مبتغاها وأنها تكون نافعه لهذه الأمة فيجب أن تصدر ويجب أن تتسلح بالإيمان وبالتقوى بالعقيدة الصالحة وأنها تحاول بقدر الإمكان أن تبتعد على كل ما يغضب الله بالدات الفترة لأن هذا العلم نور ونور الله لا يتاعصي فهذا هي نصيحتي لكون لك جميعا شخص كلما أخذ وصف الاستفراغ يستفرغ لأكثر أسبوع بنفس طبعا موضوع الاستفراغ إن كان الاستفراغ الكمية كبيرة ستواجه النساء تعطيها وصفة مستحيل المعده الثقب الكميه الاستفراغ اللي خرجتها طبعا هذا كله كان في المعده الاثيريه لم يكن في المعده الماديه وانما انتقل الى المعده الماديه وخرج في مديتنا بعد ان كان في اثريتهم هم الجيليز هرا فاذا كان هو في كل مره هذا عنده تهيج في المعده فهذا يكتفي باللمسه الشفائية كان عنده قدرة أفضل. الأفضل الأفضل الأفضل طبعا الأفضل طبعا النسخ الشفوية هي الأفضل ليش؟ لأن النسخ الشفوية معها التلاوة. يعني لما أقول نسخ شفوية مش مش مش معناها براء القرآن. يعني نقرأ في القرآن مع النسخ أو تعبي السماع والتلاوة لأن عند التهيج المدى. فإذا كان استفرق دائما استفرق دائما سرطان عندنا عمل التهيج حاول قضاء التهيج عبر التلاوة السماع أفضل. مع الاستمرار في شرب الماء المرضي فقط وانتوقفين على الخرابات شيخنا في جزئية سوال الصداع الكامل اختفاء السحر هل إذا أصيب بعده بحسن هيج السحر فهل يعود الصداع كاملا أم جزئيا تبعاً للحسب لا هو خلاص السحر السحر انتهى من معدل اذاك حال حال قابلنيت حاله تعطيها وصفه و مجرد القراءه عليها بقول لك صداع راس بينفس تعطيها الخلطه تستفرغ وتقول لك صداع الصداع معناها في شيء في المعده خف الصداع خف شيء في المعده انتهى الصداع انتهت المعده اذا في تراص الطرد ما بين ما في المعده وبين الصداع زاد الصداع معناه اللي في المعده تهيج خف الصداع معناه اللي في المعده خف لذلك بعد جس الصفر عادة هتواجه كذا إن بعض طبعا هي هتستفرق ويقول لك رأس سدعة مشجدة كانوا خاف السدعة أثناء جس أنا الحمد لله رب العالمين كفل الله معي هذا الكتاب وإن كان السدعة ما زال مستمرا فاعلمي أن في المعدة لا زال شيء لا تتركيه حتى تخرجيه إما باللمسة أو تعطيها وتتلو أو تكلم القرآن أو تعطيها خلطات هي حيث لك أنت أنا لا أريدك أن تستنسخي ما يفعله أبواما مراك أنت خذ الأصول والقواعد بس نتاعي العلم وباقي نحكي لك بريطك الخاصة إن شاء الله يأذن الله لا نعطي خلقات الاستفراق في العين الحسد فكيف التخلص منها سواء سؤال أخوط طالبة تمر بالنسبة لخلقات الاستفراق في العين الحسد هذه راه مستحب في بعض الأحيان ستجد واجبة في بعض الناس يحس بحرارة ويحس بغثيان أي إنسان يحس بغثيان وعند عين وحسد عطيل خلطة استفراغ ولكن عم طريق اللفة الشفائية نستطيع أن نفعل هذه الأمور دون أن نكلف الإنسان مشقة شرب الخلطة وشرب الزيت حبة البركة وراء وندو في أمور المريض لا يحبها أصلاً حتى قبل يعني في ناس ما تحبش الزيت أصلاً كيف يستطيع أن يشرب كوب زيت كامل في بلع وفي حبة البركة فهو أصلاً ما يحبش حتى من غير يا بل توه مريض. فنحن نحاول نخفض الناس. هي موضوع النفس الشفائية هذا هي موضوع جي في استخراج هذه الأمور والقضاء عليها دون الحاجة إلى القاء والاستفراغ أو الإسهار. وإن كانت هي مكلفة بالنسبة للرقي لأنها هيصرف وقت وشوط وطاقة شديدة جدا لإبطال هذا النعمة السهر في المهل. ولكن نقول أحيانا الاستفراغ ليس على إطلاقه مش كويش لأن الحسد لا. نقول إحنا أحيانا أحياناً نبطلل أعطاءها وصفة في الحالات المتطورة أنت حاجة حسد متطورة الشيطان الحسد موجود ويحضر وتقرأ ما تقرأ ما مش متأثر الشيطان العين كذلك موجود وتقرأ تقرأ هو مش متأثر أو أنك تقرأ يتأثر ثم يعود فتبطر أنك تضرب بدفاعات الداخلية عبر خلطة والخلطة محمية دائما يستحفى إلا في بعض الحالات اللي ذكرناها أما في السحفة تعمل على الوجوب دائما بارك الله فيكم ويديو التوضيح أكثر وكيفية الامتناع بالسؤال هل العين حاسد القوية قبيثة المتأتي لنجن لها نفس الأعراض أم لا مش هكون نفس الأعراض لأن هم هو رماك السهم من عالم الأثيري لكن الإنسي رماك السهم من عالم المادي وانتي وين موجودة؟ موجودة في العالم المادي إذن ما كان في العالم المادي أقوى والأعراض أقوى غير ما كان في نفس السحر السحر إذا كان سحر لي جني ما هو في أمور ما لا نستعجل صراحة لنا في أمور تعلقا بأيالية السحر حنا نشترحوها بعدين نحن نبذلنا في بطاقة ما ولا نحكي كلها في محاضرة وحدة وموت كان بكرة خلاص روحا ننفعش لكن أنا فكرة بسيطة السحر في أساسه يحاك في عالم الجن ولكن الجنني يقدم في العالم المادي للإنسى فلما الإنسان يشترك مع الجني في السحر الإنسان سيكون أقوى من سحر الجنني الإنسان مباشرة إذا الوسيط الإنسان يخلص على قوة لأن معايا في مادتي في عالمي وكل ما كان معايا الإنسان في مادية امتعه كل ما كان أقوى كذلك العيب هو بيرميك عين من من من العالم الأثيري النجع انا أ... لكن الإنسان بيرميك بعين من عالم المادة اللي أنت ماه فيه عالم الشهادة هو قاعد يظقي في عالم غيره فالأعراض مش هتكون واحدة والقوة مش هتكون وحدة حكون أعراض صفرة ارتباك في من قال الكفر في التبول العار من أعراض عين الجن وهلما جربنا وقد ورد في السنة موضعه السفعة التي في, في, في وجه الجارية يعني علامة في وجه الجارية وقيل هي النظرة والنظرة هي عين الجن كما فصلها بعض أهل العلم شيخنا لما تكلمت عن تتاؤب العين حصلت لي عراء تتاؤب دموع حارة يعني حارق بكاء تنميش قوي شيء يتحرك في صدر يخرج غزات عبر تجشؤ والتفاء بعدها بالشخير وبعد السعال مع آلم الصدر وآلم الرحم الحاد ثم ارتحت وحسيت بخفة إلا آلم الظهر عندنا واحدة من الأخوات أصيبت الآن وعالجت نفسها والحمد لله رب العالمين هذا هي الحالة أمامك شوفوا أي صال لها نحن تكلمنا مدام تكلمنا أو تهيجت الأخوة معناها الكلام صحيح إن شاء الله لأننا أضطر فيه إذا تم فضح هذه الجزئية واضح؟ هذه أول نسأل الله أن يكون صحيح عن التثار إيصار دموع حارع دموع غزير رنصح رجاءا بركي قولي اللهم بارك اللهم بارك على كل فعل تفعله لأنك قد تكوني ممن يرمون أنفسهم بعيد أو تكوني ممن يستدعون مدح الناس لبسي في لبسة معينة مش يقولوا ما شاء الله لبسة حلو وتلبس وتتبع وتمشي بطريقة معينة تسريحة شعر معينة مع يعني بعديش أنا أتكلم بصفة عام أنا ما أقصش الأخت الفاضلة الآن والجهات السؤال لا لكن بصفة عام رجاء خاص لا تستدعي ما تحلم لأن هذه الدموع دليل أن لو أنا غلطان اكتبي هذا الكلام هو صحيح اكتبي تو هالكلام اللي قلت أنا صحيح ولا لا صحيح أضلح. هل تحب تظهري امام الناس بمظهر لائق؟ طيب دائما تهتمي بالشيء هذا الجانب الجمالي الشكل بتاعك؟ هل تحب تهتمي بيه؟ هل تحب تظهري مثلا باسلوبك بشكلك بكذا؟ في الكلام هذا ولا لا؟ يا اختي بنعم او لا؟ طيب الشيء الآخر الترميش القوي شيء التحرك الصدري طاقة سلبية التحرك الآن في صدرك خروج غازات طاقة سلبية الآن تهيجت مدام التهيج معناها أصبحت فيه أبخرة وهالات يتحركها في المعدة المعدة التفخت وأصبح الأمر في غازات ممكن تجيك مغص خفيف الآن مع الغازات عبر تجشؤ والتثاؤب بعدها إذن تجشو وتثاؤب بعدها ممكن يكون آخر فاضل عنده إصابة أخرى، وهي إصابة سحر جعت، ممكن يكون عنده إصابة سحر جعت، إلا لم يكون القولون القولون عنده فيه مشكلة، بتهي القولون بسبب عين حاسدة، هو اللي هو الظر تجشوا أو يكون فيه سحر قديم، هذا فيما يتعلق بموضوع الفاضل. هل من توضيح بخصوص تأويل الجاه بدون دموحك حكينا يوم هي عن عين، بس العين هذي أتتك من, من من الخارج يعني ما جدتش السبب فيها. لأن تلميذ نفسك بعين ولا استدعيتي متحمس. أظن التفصيل واضح. أخويا عبد إن عند الرقيا تشعر بقلب شديد في أعلى الرأس ليس على الجوانب على ما هذه سبب فيها منطقة التاج على الرأس خروط الرأس منطقة التاج منطقة التاج إذا أغلقت المفروض منطقة التاج تطلع جيب وتشيل وإيش تجيب في في موجات لأن علاقة طاقة الكود إنت محيطها ضاي القمر والشمس والدنيا والهواء والتأثير هذا كلها طاقة بتخش الجسم بيستخدمه تعيش ف. فروة الرأس إذا أغلقت حدثت المشكلة تحس نفسك بأنك لابس قبع فوق فوق رأسك وشد فهذه لازم أن تفتح بشطقة تكون تطلع أو تقشطح قال لي عجل من عجلات الطاقة في جسم الإلزام واضح هذا الصداع شديد مرة واحدة في منطقة العين ثالثة كل فترة تقلل نفس مع السفرق تجديد العين أم هناك شيء آخر؟ نعم ممكن. هو على كل حال هذا راح يكون مع مشاكل في الجيوب الأنفية. راح يكون مشاكل في الجيوب الأنفية. المنطقة العين الثالثة اختلاف زلة. وتحت منها في نقطتين نقطة هنا ونقطة هنا فوق الحاجبين وعلى الأنف. هذا هي صبر نطاق طاقة. نطاق طاقة عندك فيه نسيجات. عند في نسيذات قد تكون مسألة العين فهمت من القالب رضيكم أن البكاء والصراخ لا يدل دمع على مس بل ممكن يكون من العين أي طاقة سلبية في جسد تخرج بذلك الطريقة هل إذا صاحب, صاحب هذا الصراخ كلام خفيف مثلا ولا أريد ترحموني هل يكون مسأ ممكن أي طاقة شوفي أخت الفضل يعني تكلمنا قلنا العين تأتيك ببكاء والسحر يأتيك ببكاء والمس يأتيك ببكاء وفرقنا قلنا العين تأتي ببكاء مع الصراخ عادة ولكن إذا تم الصراخ يأتي معه الشراح العين الإنسان معون إذا إذا أصيب بنوبة بكاء حتى وأنا كان مع صراخ مع مع الشراحة. لكن المس لا يد مازال الضيق فعل عندي الح كذلك السحر في العالم أظن التفريق الأن واضح عض عليه بالنواجذ لعذب الله السعدي العين القديمة هي التي انتزلت بالروح، حيبقى يبقى مكانها من الاكتاف وشد الرقبه بسبب الما وثقلاً في كامل الجسد فهذا خلاص يشرأ الجسد وتنتشر حتى السحر السحر كيف ينتقل قلنا السحر, السحر إذا, إذا, إذا طالت متى تنتقل إلى خلاص أصلح, أصلح مرض حين تشرب الجميع حين الجسد كذلك العين العين تضرب لك من البطن الصدر الرأس ممكن جي في الكتف ممكن جي في اليد ممكن جي في القدم لكن لو طالت هتمشى بجميع أنحاء الجسد تجي تتحرك كل مرة في المكان ومن هنا تأتي الآلام المتنقلة التي نشعر بها والله تعالى على غاية إن كانت الأخت مصابة بسحة تصفيح وعين وحستة بما نبدأ علاج الظاهر عندك تصفيح الآن أدي بسعر التصفيح لأن هذا واضح هذا انس مرا صحت يعني ما عشنا ندور في الأعراض نحن لأن نحن نبدأ بالآعراض الظاهرة شو الظاهرة عندي نبدأ به وبعدين إن شاء الله إما أن تنتهي المعاناة كلها جميع الأمراض تنتهي وإما ننتهي من قصة العين فيخرج علينا للصحر نتعامل معه أو ننتهي من قصة السحر فتخرج علينا للعين نحن أحيانا نجني حالات نبدأ بالسحر ننهي السحر تطلع العين ننهي العين تطلع الحسد فنبدأ بالظهر دائما هل القرين يصيبنا بعين القرين فيها واحد لكن هو يستفيد من العين الحسب، ولا نعلم من قال ولا وقفنا على ان القرين يصيبنا بعين لكن هو ممكن يحثنا على ان نكون معيون القرين ممكن يسبب لي في في مسمى ان نكون معيون راه طول الاصابه يا اخوه يا أخوات الانسان المعيون لما طول اصابته والمعسود طول اصابته عندي اباء هذا امر ما في شك ما هي منافع ضرب المصاب عند حضور الجن لا يضرب المصاب إلا فاشل، ولا يستعمل الكهرباء إلا فاشل، ولا يستعمل اللي اللي مش عارف. لا يوجد هذه أمور انتهت فعلها ابن تيميه علي رحمة الله ولكن ذلك كان ابن كان يضرب الجن يخرج مش نضرب انسانه نشيلها المستشفى والجن مازال موجود. لا انتهت هذه القصة وهذه المهازل. وزعكم من هذه الطرهات أو لا ناس طبعا لا لهم لا في العمر ولا في النفير وحب يرسموا دول الأبطال والشجاعة في مقاطع اليوتيوب عشان أننا نضرب وننخوف وننقهر وننحرق وهو مسكين تجده مصاب في أهله وفي نفسه ولا يستطيع أن يفعل شيء نفسه فضلا يفعل غيره فموضوع الضربة ظاهرة هو غير موجود الآن غير موجود الآن في علم الرقة والتمام الأمر انتهى ما يقول لرسول الله عليه الصلاة والسلام ضربها على صدره على السلام ذلك رسول الله عليه الصلاة والرسول الله عليه الصلاة والسلام ضربها لحكمة ضربها بعلم ضربها بدراية أنت على علم بس وإذا لحكمة لما جيني إنسان متعلم وفاهم وباحث وممتهن للرقية الشرعية بطريقة صحيحة وإن يضرب لح كرمة ونقول لأش لم لا تضربش لأنه عارف كيف يضرب وعارف أنت يضرب لكن يجيني واحد جاهل مغفل ويضرب على طب والله العلي العظيم قصص يعني أخرج يا كافر من أول جلسة بمرار ما يجلس ويقرأ وال وال والحالة ممكن تكون تحول استيادية ما بيجيني أصلاً ولا تصنع الصنع يجي يضرب أخرج يا كافر تقول لا والله أنا تقول تقسم لنا الحالة والله أنا أنا فلانة يا با يا يا أبي يا أمي تقول تستنجد السكينة بالأب والأم صرفوا عني هو قاعد يضرب ماذا يضرب مشكلة كبيرة في نساء ما تنتبه تضرب في نساء ما ت في وفي نساء ما ت في المقص أنا سمعت إنه من شهر أو من نصف شهر واحد قتال زوجتي يبقى فيها قتالها في تونس تشكيل هذه أتصل الله العافية والسلامة آآ جاي جاي جاي مهم الأخت الفاضلة اللي يسرأ لها العراض هذه العراض خير والحمد لله يظهرها للآن في الجلسة وإن شاء الله ماذا سعدت براحة معنا إن شاء الله الراحة ستدوم عليك فترة رجاء خاص عاجي نفسك حاولي بقدر انك تستمسكي بال... بال... بالأمور اللي احنا حكيناها وتبتعد يا عمنا هينيك عنا من أمر انك انت تنسي التبريد او انك انت تستدعي العين بارك الله فيكي وشارسدين ان شاء الله خفوا ونشاط وسبحان الله وعسى ان تكرهوا شيئا اهو خيروا لكم يعني ربما دخولكم معنا في هذه الدورة كالأخير كثير ووفير نصلي الله اني شفيت وعافيك استمر لي على ما انت عليه وتفق لي خير الحالة ان شاء الله والعمل في مجال العام كالدعوة والرقية وغيرها بالأمور التي كانت تتعامل مع الناس أيضا يستدعي المدح يا الشيخ بارك الله فيك أليس, أليس هذا الحال لتحسين النفس وفقا يا أختي الطاضرة استدعاء المدح هذا مرض راه أنا نطلب المدح يعني نفعل شيء مش لله استدعاء المدح ما فيش فرق كبير بينه وبين الرياء أنت قاعد تطلب بالصمعة ألا لو كان عامل يبني لله خلاص أنت في حفظ الله لكن لو العمل لم يكن لله وشاركتي فيه غيرك معنات بالتحمل الميشيك سواء كان في مجال الدعوة أو مجال الرغية فالإنسان يحافظ على الأمر هذا بطريقة أكيدة لأن هذا روما من الأمراض المسمنه التي صعب أن يشفى منها الإنسان إذا استمر على ما عليه دائما مريض ودائما معيون ودائما محسود انتبه كيفية معافة مكان السحر تأثير على البارام جلسات تحصل البيت يبقى شيء في رأسها لا يزول. طبعاً نحن في نقطة مهمة هننبو عليها رجاء خاص ويجب أن تنتبه كل أقط لما أقوله جيداً. نبي كان طالبة علم. نبي كان طالبة علم عند كان موضوع عيّر عند كان تأصيل. العلماء إذا تكلموا في بينهم وخارج واحد على عن عن عن أحد عن موضوع النقاش ي يقول له أنت لن تحرر موطن النزاع أو خلينا في المسألة ما تصرفش نفسك عن المساله نحن الآن بنتعلموا لما نتكلموا في العين جيبي لي اسئله في العين بنتكلموا في الحسد يجب لي في بجلسة صمر ولا في حديقة نحن في مركز محترم ومجموعة محترمة مع خوات محترمات فاضلات الله ينفع بهن يا رب فراجع خاص نبي كان تعلم أن السؤال لنشرق نغرب ما جرى في موضوع السؤال لأننا كنا كما قلنا الدورة ما هشوه هجبيه وهذه ثاني محاضرة نعد نحط الدنيا كلها في المحاضرة هذه ونمشي نروح وخلاص سكر الدورة لا هذه الأمور كلها نما عرف بقى السحر وأليات السحر وكيفية السحر والعين والحسد وتفصيل وأليات يا ما جاي وجاي أمور بالصور إن شاء الله وجاي أمور مرئية أمور مرئية وبالصور خاصة للأخوات يعني ما طلعش عليهم أحد من العالمين يعني هذا أمر خاص بالمجموعة فنظرة إلى حين ما يصرى بارخ الله وفك فالآن خلاص أنت الآن راقية معالجة من جاعة ولولي وتبكي وأنا مريضة وأنا شالوني وأنا ضربوني لا أنت خلي الآن خلاص المرادين احتفظي به لنفسك من جاعة نفسك أنك أنت مريضة خلاص ما شاء الله, ما شاء الله أن يوفق, يوفق الجميع بإذن الله رب العالمين بمن كان والهمة معش في ضعف معش في استكانة معش في ذل الذل والانكسار فقط الله بقوة وهمة بإذن الله رب العالمين الله بإذن الله نتفعلين خير إن الكل إن شاء الله بإذن الله بيذن الله يشفى والكل يتعلم والكل ينفع أهله وينفع نفسه وينفع محيطه إلى هنا إن شاء الله ننهي المحاضرة موجودة لقطة الفاضية العلم علم أعتقد أو معرفش ربما عامة الله أو أحتمل الأخوات ستنزل المحاضرة في المجموعة من لم تستطيع تسجيل المحاضرة إن شاء الله حسجلها المحاضرة غير قابلة للنشر احتفظي بها ومن في نفس الملف أو نفس الكراس المتابعة جيب الأسئلة وطبعاها عشان نحاول نجاوب وأسنى إن شاء الله بيننا رضا العالمين ولازلت أدعو الأخوات إلى الذهاب إلى صفحة أبو همام الراقي ويجيب عن أسيرة الحاضر والغريف في الفيسبوك والاطلاع على الحالات لأن إن شاء الله بإذن الله سنبدأ في إعطاء بعض الحالات الخفيفة بالاسم فلانا هذه حالة شخصية لنا يا فلانا هذه حالة شخصية لنا كلهنا حاجها في كراسها حالة وورينا هل استفدنا من هالمحاضرتين في علم الاعراب ولا لا ثم ننتقل إلى مرحلة اخرى ان شاء الله وإلى موضوع اخر والى درس اخر إلى ذلك الحين استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته